وقال الذين كفروا إ ن هذا إ ل ا افكن افتراه واعانه عليه قوم آ خ ر و ن فقد جاءوا ظلما وزورا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 وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم ي ع ب الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا و ي ل ت ا ليتني لم أ ت خ ذ فلانا خليلا لقد أ ض ل ن ي عن الذكر بعد إ ذ جاءني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 انما اولئك شر مكانا واضل سبيلا ولقد اتينا موسى الكتاب وجعلنا معه اخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا الى القوم الذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا فدمرناهم تدميرا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 و َ إ ِ ذ َ ا راوك َ أ َ إ ِ ن يتخذونك ََََِ الا َّ هزوا َُُ ه َ ذ َ ا الذي َِّ بعث َََ الله َُّ رسولا ًَُ إ ِ ن ْ كاد ََ ليضلنا ََُُِّ عن َْ الهتنا ََِِ لولا َْ انصبرنا َََْ عليها َََْ وسوف َََْ يعلمون َََُْ حين َِ يرون َََْ العذاب َََْ من َْ أ َ ض َ ل ُّ سبيلا ًَِ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 لنحيي به ب ل د ة ميتا ونسقيه مما خلقنا أ ن ع ا م ا و أ ن ا س ي ا كثيرا ولقد ص ر ف ن ا ه بينهم ليذكروا ف أ ب ى أ ك ث ر الناس إ ل ا كفورا